Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhan nabiu idha qallagtum nisaa fa-talliquhun li'iddatihinna wa ahsilu la tukhrijuna min buyutihinna wa la illa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 أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشِهِدُوا ذَوَيْ عَدِلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكٌ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخَرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ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 ان يرتبتم في عده ثلاثه اشهر ولا اى لم يحبن واولات الاحمال اجلهم ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله أنزله إليكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتٍ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْ علنا حتى يضعن حملهم فان ارضعن لكم فاتمن اجرهن واعتمروا بينكم بمعروف وان تعسرتم فسترضعوا له قرى لينفق ذو سعه من سعته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 119. ورية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 110. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا جديدا فاتقوا الله يا اولي الالباب فاتقوا الله يا اولي الالباب الذين امنوا قد انزل الله اليكم ذكرا رسول يتلو عليكم ايات الله مبينا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 اللههُ الذيَّ خَلَقَ سَب سَمواتِمُ وَمِنَ الأْضِ مِثلَ يتَنَزَّل الأمّ بَينَ لتَعلمُ أن الله على كلُِّ شيءَ قَدير وَأََّ الله قَد حاطَ بِ كلُّ شيء ع